الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سد الخلل الله أكبر الله أكبر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 انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج ماءها ومرعاها والجبال ارساها